يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم سَمَوَاتٍ وَلْأَرْضٍ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ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 إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِيَوطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زين لهم سوء وعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا لكم انفروا في سبيل الله استاقلتموا إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة دنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا ليما ويستمر تبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير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 اذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا فَأَ ونزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العلياء وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ فِي رُوخِ فَفًا وَثَقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله ذٰلِكُم خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّ تبعوك ولكن بعدت عليه مشقة وسيحلفون بالله لا وي تطعننا لخرجنا معقم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عس الله عن لما اذنت لهم حد فَيَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَابِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لَا الله عليم بالمتقين إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوب فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَأَنَوَرَادِ الْخُرُوجِ لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ فَتَ بَطَؤُهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيمَا زَادُوكُمْ لا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 من يقولوا ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد خذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم ما هو بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم قول انفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاتقين وما منعهم طوق بلا منهم نفقاتهم الا انه كفر بالله و برسوله ولا يتون الصلاه الا وهم قسلا وَلَا يَتَُ الصَلاتَ إِلل وَهُمْكُسَلَ وَلَا يُوم فِقُونَ إِلل وََهُمْ كَارِهُ فَل تُ جِبَكَ أَمْ وَالُهُم وَلَا أَولادُهُم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 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأَنَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْرَةٍ دخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها مَنَ اللَّهُ سَيُتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي, الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن تبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يوذون النبي اَوَيَقُولُونَ هُوَ أَذ قُلُ الذُّنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قُمْ الذين يوذون رسول الله لهم عذاب مليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أن من يحاذد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا في ذا ذلك الخذي العظيم يَخذَّرُ إِمُنَافِي قُونَ أَ تُونَ الزَّلَ عَي سُورَةٌ تَُ الذُِّغون بِمافِي قُلوبِهِم قُلْتَ الزؤ إَِّ الللهم تحذون ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخبو ونلعب اولئك لا ياتيه وَرَسُولُهُ قُلْ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَانَ فَصْلُكُمْ تَحْتَ أَيْدِي فعَط إفَت مِكُ تُعَ الذذَط إفَةُ بِأَهُ كَوا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 فار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَثَرًا وَأُولَٰئِكَ لَمْ يَعْلَمْهُمْ إِلَّا أمتعوا بخلاكهم فاستمتعتم بخلاككم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاكهم وخدتم كالذي خاضوا يا حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا آخِرَتِهِمْ وَأُولَئِكَ هم أَلَمْ يَاتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ يُلُو ذِي الْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِلَّ لِمَنْ هُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون زكات ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي لَهُمْ وَمَا هُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا لا أمرناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعد وحذبهم الله عذابنا لمن في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير وَآمِنُوا مِمَّ عَاهَدَ اللَّهُ آلَ إِسْمَاعِيلَ نُرِيدُ أَن نُّزْهِدَ عَنكُمُ الرِّجْسَ وَأَهْلَ الْكِتَابِ وَنَجْعَلَكُمُ الْغَالِبِينَ فلما آتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصلاة قَاتِ وَاللَّيْنَا لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لِ تغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفذوا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون بَلْ يَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَيَذْكُرُونَ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ وَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى أَطْفَالِكَ إذًا مِنْ غُرْفَتِكَ فَاسْتَأْذِنُكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا معي أبدا قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع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 وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة ننامنوا بالله وجاهدوا مع رسوله فَذَنكَ أُولُ صُلِم مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ رَبُّ بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَ كون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَائِرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا تِهَالًا أَرْقَالِ دِينِ فِي هَذَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب نليم ليس على بِأَفَائٍ وَلَا عَلَى الْمُرْضِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَارِجُونَ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا من سبيل والله وفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجدون أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض دمع حزننا لا يجدوا ما ينفقون